كما باركت على ابراهيم وعلى ال إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال الإمام البخاري رحمه الله باب ما جاء في الصحه والفراغ والا عيش الا عيش الاخره قال الإمام حدثني احمد بن المقدام قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثنا ابو حازم قال حدثنا سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في الخندق وهو يحفر ونحن ننقل التراب وبصر بنا فقال اللهم لا عيش الا عيش الاخره فاغفر للأنصار والمهاجره وكنا في المره الماضيه نتحدث عن ابي حازم سلامه ابن دينار رحمة الله عليه وذكرنا شيئا من كلامه النفيس وكان ينطق بالحكمه كما قال سفيان بن عيينه وغيره من تلاميذه وكلامه يشبه كلام الانبياء فكان مما قال ابو حازم رحمه الله ورواه عنه او اي هذا القوله عنه تلميذه عبيد الله ابن عمر وعبيد الله احد الائمه الثقات الكبار من اقران مالك رحمه الله تعالى قال عبيد الله ابن عمر عن ابي حازم لا تكون عالما حتى يكون فيك ثلاث خصال لا تبغي على من فوقك ولا تحقر من دونك ولا تأخذ على علمك دنيا وتكلمنا عن المقطعين الأولين في كلام ابي حازم والمقطع الثالث ولا تأخذ على علمك دنيا أي ابذل الهدى مجانا لأن هذا من سنة الانبياء والانبياء عندما اتوا اقوامهم كانوا يقولون لهم ويا قوم لا نسألكم عليه مال لا نسألكم عليه اجرا لأن الاجر يكون حائلا دون وصول الهدى إلى الناس حتى أن أهل الدجل الذين يتعاطون المعامله مع الجن العوام يبرهنون على ان هؤلاء اقوام صادقون أنهم لا ياخذون اجرا يعني الواحد من هؤلاء إذا لم يتعاطى الاجر يقول لك ده فلان ده ده بيشتغل لله لا ياخذ اجرا فيقع في قلب العوام أنه صادق لانه لا ياخذ اجرا والذي لا يأخذ اجرا يكون قويا في الجهر بالحق فان القلب ينكسر مع العطاء فلو استطاع المرء ان يتحرر من هذا استطاع ان يقول الحق ولو كان مرا كان بعض السلف اظنه سفيان الثوري رحمه الله كان يقول انت حر ما دام إدامك الملح يعني الغموس اللي الواحد بياكله مع الخبز إذا كان إدامك الملح لان الملح مبذول يعني الملح سهل جدا أن الإنسان يعثر عليه حتى بأقل تكلفه حتى لو أخذه على سبيل ال... يعني الت... الهبه على سبيل ال... انه بيتسول هيجد الايه سوف يجد الملح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 يا رسول الله صلي وسلم لما جاء عثمان ابن ابي العاص رضي الله عنه وقال يا رسول الله اجعلني امام قومي قال انت امامهم واقتد بضعافهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه اجرا ده مثلا حديث هناك حديث أخرى زي مثلا حديث ابي سعيد الخدري في قصه اللذيذ وهو في الصحيحين لما نزل ابو سعيد الخدري رضي الله عنه مع جماعه من الصحابه في بعض الطرق كانوا 30 صحابيا ونزلوا على حي من احياء العرب وسالوهم القرى القرى اللي هو ان هم يعني يطعموهم وطبعا الضيف له له حق حق الضيف ثلاثة ايام واقره الضيف واجب حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم ادن للضيف أن يأخذ حقه رغم عن هؤلاء فسالوهم القراء فابوا كانوا قوما لاما ابوا أن يقروا هؤلاء الاضياف فلودغ سيد هذا الحي لدغته عقرب التمسوا له الطب كله عجزوا عن يعني الوصول الى علاج لهذا السيد فقالوا الجماعه هؤلاء العرب ربما يكون فيهم يعني احد ممن يحسن مثل هذا اذهبوا اليه فانطلقوا إلى الصحابه وقالوا لهم إن سيد الحي سليم سليم اي لدير وكان العرب يعني انما يسمون الأمر احيانا بعكسه إذا كان ضرا من باب يعني السلامه منه يعني كان يسموا اللدغ سليم ليه يؤملون سلامته كان يسمون الصحراء مفازه يؤملون الفوز منها لأن الذي يموت في الصحراء في الصحراء يموت فقالوا ان سيد الحي سليم فهل فيكم راق في بعض طرق الحديث قال ابو سعيد أنا راق ولكن والله لا نذهب معكم حتى تجعلوا لنا جعلا أي يعني يعني تعينوا لنا مبلغا من المال أو تجعلوا لنا أي جعل إنكم أبوتم أن تقرونا لسه احنا بنطلب منكم القره ابيتم خلاص طالما انكم لا امنعاملكم بنفس المعامله فعينوا لهم 30 شاتا وانطلق ابو سعيد الخدري وذهب إلى الرجل وبدا يرقيه بفاتحه الكتاب فكانما من شط من عقال يعني كان متكتف وتفك فأعطوهم 30 شاة فلما رجعوا الى النبي صلى الله عليه وسلم قال له وما يدريك انها رقية اصبتم واضربوا لي معكم بسهم عند البخاري من حديث ابن عباس في نفس القضية دي ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الصحابه بهذا الجعل اي الشيء الذي جعلوه لهم عشان كده سمي جعلا قال عليه الصلاه والسلام لما قالوا له يا رسول الله اخذنا على كتاب الله أجر لانه ايه لقاه الكتاب فقال ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله يبقى ده ايه هذا الحديث يجيز أن يأخذ المرء شيئا على كتاب الله في سنن ابي داود وفي مسند الامام احمد وغيرهما من حديث عباده بن الصامد رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم امره أن يعلم رجالا من أهل الصفة القران عند أحمد لأن ابي داود في الطريق الثاني لان ابو داود روى الحديث من وجهين عن عبادة وجه ضعيف فيه الأسود بن ثعلبه وهذا مجهول لا يعرف والوجه الآخر أظن عن جنادة بن ابي اميه عن عبادة بن الصامت والوجه الثاني اثبت يعني أقوى من جهه الاسناد واسناده حسن يقول ان الرسول عليه الصلاه والسلام دفع لان هذا اللفظ عند احمد اما ابو داود فأحال على حديث الأسود بن ثعلبه عن عبادة بن الصامت ولم يذكر لفظة حديث جنادة يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام دفع رجلا إلى عبادة بن الصامت حتى ايه حتى يعلمها القران فكان الرجل ده ملا كان ملازما لعبادة يتعشى معه وينام معه المهم أن هذا الرجل يعني شعر أو راى أن لعبادة جميلا في عنقه فاحب أن يهديه خوسا فعلا ذهب إلى اهله ورجع بقوس يقول عبادة من احسن من احسن ما انت را يعني وعطفا العطف اللي هي السيه اللي هي اللي بتكون مدوره حوالين القوس دي واعطى هذا القوس يعني كنوع من الجميل والامتنان ان علم القرآن فأخذ فاخذ عباده رضي الله عنه هذا السوت وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لي يستشيره في هذا فقال علي الصلاه والسلام هي جمره تعلقها بين كتفيك يبقى ده فيه نهي عن ايه عن أخذ الأجر على كلام الله تبارك وتعالى ادي احاديث ظاهرها التعارض الإنسان ضيق العطن اللي هو مش فاهم في المساله دي اما ان يطرح الاحاديث كلها واما أن يختار ما يظن أنه الاقرب لا اهل علم في الاحاديث المتعارضه أو النصوص المتعارضه عموما إذا كانت حتى ظاهرها التعارض في القران أو في السنة يبحثون لها عن مخارج فيحملون كل حديث على معنى من المعاني وبهذا تلتم أدلة الشريعه ولا تتنافر فذهب الزهري وابو حنيفة وغيرهما إلى حديث عبادة وقالوا إن لا يجوز أن يأخذ المرء اجرا على تعليم كلام الله تبارك وتعالى اخذ بهذا الحديث اعطى ابن ابي رباح ومالك والشافعي وابو ثور ذهبوا الى جواز ان يأخذ المرء اجرا على كتاب الله اعمالا لحديث ابن عباس الذي رواه البخاري ان احق ما اخذتم عليه اجرا كلام الله الشعبي وبعض اهل العلم ذهبوا الى التفصيل مع الحسن البصري يعني ذهبوا الى التفصيل في المساله وهو ان المرأة إذا لم يكن له عوض رجل واحد فقط هو الذي يعلم القرآن قراءة وتجويدا مثلا أو ضبطا ولم يكن له عوض ولو أنه كتم هذا لا يتعلم الناس القرآن فانهم يقولون يجب عليه وجوبا أن يعلم الناس كلام الله سبحانه وتعالى ولا يتعاطى على هذا اجر أما إذا كان غيره ممن يقوم بنفس مقامه فحينئذ صار كفرض الكفايه لا يجب عليه فحينئذ يجوز له أن يأخذ اجرا المساله هي متعلقه بالزمان متعلقه بالزمان يعني النهارده مثلا لم يعد هناك الكتاتيب اللي كانت تعلم الناس القران وليس هناك مؤسسات تعلم الناس القرآن كتعليمهم القرآن قديما ايام الكتاتيب وصار تعليم القرآن يعني عبئا شخصيا على يعني اكتاف الاسر فانا اريد الان رجلا يحفظ اولادي ولا أستطيع أن آتي برجل واقول له تبرع وحفظ اولادي لانه لا يجوز لك ان تاخذ اجرا اذا نحن اهملنا هذا نخشى أن يضيع القرآن ففي هذه الحالة يجوز أن تعطي هذا المحفظ أو هذا المعلم اجرا لكن عشان نطلع من قصه بقى النهي والكلام ده كما فعل احد السلف اظنه هو عبد العزيز ابن ابي رواد اظن في حديث ابي الدرداء لان عهدي الحي بهذا البحث بعيد انما هو بحث اعتراضي يعني خطر على بالي وانا اتكلم يعني عبد العزيز بن ابي رواد ما كان مع امير المؤمنين من ال مروان يعني وقال له يا عبد العزيز علم أبنائي وأنا أعطيك على ذلك أجرا فقال يا أمير المؤمنين كيف أخذ أجرا على كتاب الله عز وجل قد حدثني فلان عن فلان عن أم الدرداء عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سره أن يطوق بسوار من نار فليأخذ على كتاب الله أجرا أو نحو هذا الكلام فقال له يا عبد العزيز أنا لا أعطيك على القرآن انما اعطيك على الاملاء يبقى اذا انا عشان أطلع من القصه دي وهو مقتضى حديث ابن عباس ان احق ما أخذتم عليه اجرا كتاب الله يعني ان الإنسان يفعل شيئا آخر غير التعليم ممكن يجود ده حاجه غير القرآن ممكن يعلم الحساب ممكن يعلم القراءه والكتابه مثلا يعلم الخط ممكن يشتغل بالتفسير والتأويل والكلام ده يعني لا يكون تعليم الكتابي محضا انما يضم الى القران شيئا اخر فيكون نفعه متعديا كما تعدى نفع الرقيه إلى هذا اللدير ما هو ابو سعيد الخدري رضي الله عنه انما رقاه بفتحه الكتاب وما رقى احدا قبل ذلك حتى ان في بعض الاحاديث اظن في حديث سليمان بن قدحه عند النسائي في هذا الحديث قال فقام رجل ما نئبنه برقيه يعني ما نعلم أنه رقى قبل ذلك اول مره يرقي في حياته وما فيش حد أساسا قال له ولا تلقاه من النبي عليه الصلاه والسلام ان هو يرقي بفتح الكتاب خطر بباله ان يرقي بفتح الكتاب فرقى لاول مره في حياته وباجتهاد منه حتى النبي عليه الصلاه والسلام لما قص عليه ذلك قال وما ادرك انها رقية بالله عرفك انها رقيه فيمكن للانسان ان يرقي ولاول مره يرقي وربنا سبحانه وتعالى يجعل الشفاء على يديه فهو رقم الفاتحه الكتاب فصار نفع الفاتحه متعديا إلى هذا اللذيذ فعشان كده أخذ اجرا يبقى أخذ الأجر على الطب مش على القران عشان كده ابو داوود السجستاني صاحب السنن بدأ باجره المعلم في كتاب الإجارة اول حديث في كتاب الاجاره عند ابي داود في السنن هو الحديد تعواد بن صمره الذي ذكرته انفا ثاني باب مباشرة قال باب كسب الاطباء هل يجوز للمرء أن يأخذ على الطب اجرا فاورد تحته حديد ابي سعيد الخدري اللي احنا لسه بنقوله الان يبقى ايه يبقى كان كأنهم انما اخذوا الاجره على هذا الجعل فايبقى انت ايه إذا يعني امليت اتعلمت الاملاء علمت الخط علمت اي حاجه مع القران يبقى من ايه تخلصت من المساله أما إذا اما القرآن محضا هكذا فينبغي أن يبذله المرء مجانا عشان كده المحققون من أهل العلم يرون حرمه أخذ القارئ على قراءته اجر يعني القارئ اللي بيقعد مثلا يقرا في ميتوم ولا يقرا في اي حاجه ده ده بياخد فلوس ليه لا سيما والنبي صلى الله عليه وسلم قال اقراوا القرآن ولا تستكثروا به ولا تاكلوا به طيب هذا الذي يقرا مجرد أن يقرا كسب الحنجره فقط لا غير باي وجه استحل هذا المال والنبي عليه الصلاه والسلام يقول لا تاكلوا به فده ما دام ما عملش حاجه هذا لم يفعل شيئا يبقى, يبقى, يبقى, يبقى, يبقى حديث الوعيد ممكن تنصب على مثل هذا عشان كده مساله القربات أخذ الأجر على اعمال البر وهذا الكلام فيه تفصيل أما أخذ الأجر على العلم نفسه فقد كان من السلف من يأخذ اجرا على التحديث زي ابراهيم ابن يعقوب الجوزجاني شيخ أبي داوود والنسائي وحتى النسائي روى في كتاب الطهاره حديثا في الغسل في الاغتسال يعني ثم قال كان إبراهيم لا يحدث بهذا الحديث إلا بدينار تديله دينار يقول لك حدثني فلان عن فلان اديك الحديث وطبعا ده محمول على أنه كان محتاجا محمول على انه كان محتاجا فإذا كان المرء محتاجا إلى مثل هذا فيجوز له أن يأخذ اجرا على تعليم العلم اما إذا كان مستغنيا فالصحيح في حقه لا يأخذ وعلى أي حال حتى يعني على هامش هذا البحث نقول أن المراه لا يأخذ عوضا على بذل الهدى ليه لان الاجر الذي ينتظره إذا اخلص النيه لله تبارك وتعالى سيكون اجرا عظيما وما عند الله عز وجل خير وأبقى من الدنيا وما فيها نعم